بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم اكان ا ل ن ا س عجبا ان اوحينا الى رجل منهم أ ان انذر الناس, أن أنذر الناس وبشر ب ش الذين آ م ن و ا أ ن لهم قدم ص د خ عند ربهم قال الكافر السماوات والأرض في خلق السماوات و ا ل أ ر ض في سته ايام م و ع و ع ه النابلسي للعلوم ا من ا ف ي ع إلا ذلكم الله ربكم ف ا ب د و ه أ ف ل ا تذكرون إ ل ي ه مرجعكم جميعا وحد الله حق إ ن ه يبدا الخلق ثم يعيد ه يعيده ثم يعيده ب م ا ك ا ن و ا ي ل ر ح و ن إن ا ل ذ ح ي م كذلك زهين للمسر فينما كان ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتكم رسل كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في ا ل أ ر ض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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي ان ابذله من تلقاء 「あなたは私の ل と م す」 よ <Yo. S 2> We'll be r i g واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر م و س ر ع م ه ا إ ن ا ب ل ا ي ك ت ب ل و م ا ت ا س ل ا م ي هو الذي يسيركم في البذر و ا ل ب ع ر حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح ط ي ب ة وفرحوا ファンは ا だろう もう一度はもう一度はもう一う一度はもう一度はも د ع و الله ا مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكن و But that- Oh, o、no? no. w o n e o o o オラ<音楽> فزيننا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون أَحْسَنُوا ما لهم من الله من عاصم كانما أ ُ غ ش ي ت وجوههم قطعا من الليل 宗教の宗教の宗教の宗 ويوم ن の ش ر ه ج い ي ع ا ثم نقول للذين أشركو って كانكم أنتم و ش ر ك ا فزيننا بينهم وقال شركا 「اكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم هنالك تبلو كل نفس ما أ س ل ف ت كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون ファンはあなたの声をかけた。 وكائكم من يهدي الى الحق I'm fam- in فكان َََ عاقبه ََِ ظالمين ِ Mmm. -hmm. سوره م ل ا ي ر ل د ر ن ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم Thank you. هل تجزون إ ل ا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أ ح ق ن ه قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان ملك لنفس ظلمه ما في ا ل أ ر ض لفتدى به واسوا ل ن د ا م ه لما ر أ و ا بالقسط وهم لا ي ظ ل م و ن <تصفيق> <تصفيق> أ ل ا إ ن لله ما في السماوات أ ل ا إ ن وعد الله حق ولكن اثره يا أ ي ه ا الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما قل أ ر أ ي ت م ما أ ن ز ل الله لكم من رزق فجاءتم منه ع ر ا ي م フジアルトン م ن ه جائن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عودا تعملون بسم الله ا ل ر ح ن ل ر ح ي م あらえん لله من في السماء قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متى ق ا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما Thank o u t h e Thank you. فكانوا قوما مجرمين فلما َََّ أ َ ل ْ ق َ و ْ ا قال ََ موسى َُ ما جئتم ُ به ِِ السحر ِِّْ إ ِ ن َّ الله ََّ سيعطل َُُ ا ل ل ه لا ي س ل ع عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن 「こんなに」<音楽><音楽> m t h s y c I m e in. you Bye. فجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر فاتبعه لفضيله <تصفيق> ا ل د ك ر م ح م ورزقناهم من الطيبات فما اقتلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك مما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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسر <تصفيق> ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل امر حتى يروا العذاب الاليم فانتظرون إ ل ا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظرون كذلك حقا علينا ننج المؤمنين قل يا ايها الناس انك ام من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا اعبد ل ذ ي ن ت و ن ف ل الذين أعبد ا تعبدون ن م ان اكون من المؤمنين وان أ ق خ م وجهك لِنْ بالدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله مَا you